وعاشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي قسم التمثيل يقدم هذا المساء العائلة البسيطة العائلة البسيطة ضبط الصوت والسجلها حميد بن حمان تأليف وإخراج عبد الله العمراني. كله لا تسكت من نميمة الناميمة عندها في الدم عيشة عيشة مرحبا بكم في قناة المحيط <تكلمة> بمسلسلات الإيدة هي المغربية ماذا بقية تعملي؟ أرجعتي تاني قدام لبناية إيوه ما نقدش حالتي والله ليلة زدتي فيه تلقي راسك تغياء وخرجي عند الخياطة قبل ما تسد ولجا نور الدين ما يلقاني علا من وقتا شف السلمة بدتي تأخذي الإيدن من هذا نور الدين ولي يا أمي ماشرة خطبي الله الله الله ينسي بي العزيز من ذلك بدأك يزيير لك اللون بالحق بزيان اللهم هكذا ولا يكون طلق لك اللجن ومرخي بحلبة ببعجينة ركو غير ضلمة نردين ما نرى بحال دكسكة القديمة اللي كتعرفي. بالعكس شاب متفهم واعطيني الحرية لعمل اللي بغيت ونمشي فين بغيت هل شنو شنو شنو تمشي فين ما بغيتي ايه صافي بدينا نزيانه ام اش الكلام كتقولي الكلام اللي ينفعك بنيتي ولكن الا كان هاد السيد كنور الدين من دابا غادي يطلقك على هواك من الأحسن فرقه هاد الشمل ما حدو باقي وكل غازي يقصد بلدو <تكتش> ايوا اسمحي ليا لي امي لك مش هذاك الزمان اللي كتعرفيه حنا اليوم كنعيشو عصر اخر والمراه باش تعاون مع الرجل وتسيروا في موكب البناء خاصها اولا وقبل كل شيء تتحرر من القيود ديالو يلاه خطبي خطبي عليا دابا كتخطبي عليا ياك امي مالك اليوم ماشي على حالك سمع أبني يتركوا لك كلمة واحدة أخوديها مني وصايا الرجل الذين يغير على الأمراضة بالنقص منه ومن عشرته أحياني أعجب فيها هي هذه أما المعنى أجيب الله هذا <تصفيق> ما تريد أن تقولي ياك هذا هذا هو كلامي ولمسوز لم فيه لملحة حتى مع الله غيره كان غيره كان يش هذا أنتم أولاد اليوم ما كرهتوش تحطونا في متحف السوح يتفرجوا علينا ياك <تصفيق> ماشي بعيد هاد الفكرة في المستقبل تعمل بها أجياء أخرى هذا ما قلنا ونزيدك حاجة ممي. الله يسمعنا خير بدأوا يطبقوها بعدها في أوروبا يا ربي يا ربي تحفظنا يا ربي تحفظنا بحالة الوالدين يكبروا وسبحوا عاجزين على الحركة يقولوني يحمل تقيل على أولادهم الله الله الله الله يقولوني يحمل تقيل مساكن أيها كيف يعملون بيوم ابنيتي يضعونهم في دار الأجياء مثلك بحل روض الأطفال مثلاً ويشريوا لهم الصبورة والطباشر إذا اقتضى الحال المهم هو أولادهم يصرفوا اليوم واحد الواجب شهري ويبقوا هناك حتى يتدموا الأمنة أمنتهم يا ربي يا ربي تزيد بينا الخير يا ربي يا ربي ما تعيشنا لك النهار قولي لي يا ولكن جاوبيني بصراحة أبا ما كيفان شعلي كان مغيير هاي هاي هاي هاي ها من دار ليك عوينة وتشوفيهم اللي كان بقي عنده الجد ماذا مسكين حالته ولكن ثاني ام الغيره لا على حده الله يحفظ كتولي نار ويمكن ليها تحرق الخضر واليابس شوفي بنيتي الغيرة هي القياس ديال المحبه والعشقه ويلا ما كانت غيرة ما بين الراجل والمرأة ما كاين عرفتي اشنا هي والو هي الطرح فالسو دابا على حساب كلامك خاصني نعلم نور الدين كيفاش يحكمني ويستر عليا على ود ما عارفهش نتصرف بها لوا انا ما قلتش تعني هذا الكلام ولكن هذا هو المعنى ديالو ايوا على هاد الحسابة بنيتي فهمتيني غلط علاش فسريلي اشنو خاصني نعمل أول حاجة خصك يتعلميه هي يحترمك زعما غير عليا غير عليك هي شنو فيها الغيرة عمرها ما كانت موضة قديمة بالعكس بالغيرة تعلمنا الحجاب وحنا صغار بالغيرة تعلمنا الصواب والحشمة وبالغيرة زوجنا وولدنا وربينا وقرينا وكل ما كانت شي الغيرة ما تكون حتى شيء من هذا الشيء الغيرة حجاب كتخلي الأسرة دي مشمل ديالها مجموعاً <تصفيق> وكل شيء يزدع القرص وشي هذا الشيء أدبانة ما تزهقش ولكن غير بالمعنى والكياسة الرجل اللي لغاب من حق المرات عرفه فين مشى وفين غبر ومعه من ما كان وإلى تسامحات أو غفلات تقول لي عادة وإلى هدرت هي ويل بابها وإلى ما كانت المرأة للا مولاتي وحاضي أطرافها مع الرجل الفر بها لحضوره <تسألة> يكمحت أبا من هذا النوع أباك أحيانا على وما ومدووز علي وإلى يا أمي مكانك يدخل الطاق حتى ترك الشجرة والحجرة أبا <تسألة> أبا أبا أبا أبا أبا ومال أبا ليس رجل أباكي ومقتش هذا الشيء <تسألة> <تسألة> هذه عشرين عام وأنت ما زال صغيرة كانت سلطات عليه واحد اللفعه اللي يكون ما نقدتو منها كون مشى مع الخاوي ماله كان بغى يبدل الموديل ولكن كرزت ليك ليه الفرانات وضربت ليه الطر حتى ولا غانقبل حشاي وكيقول فكها هي من وحلتها ايوا ها هادي زدت ليك الحوايج و التصا ايوا على سلامتك نسينا كاع واش كنت صح ايوا خير سكتي يا اخت حليمه غير سكتي عندي ما نعاود لي ايوا هذه بلاش كنا مي ما تحركت في الصباح لا يا اختي حليمه غير في الدرج وانا نازله صافي غير في الدرج ايوا علم الله ديال الصباح كيف عامله هذيك غير خليها يكون عندنا شويه ديال الوقت قلت لك يا لالا ناديه بنت الحاج البوغادون مصطفى البوغادون امضره رجعات للدار ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي غير اكتشفوا عنها الناس الله يصبر البارح الله يستر الله يستر الله يستر شابه ورحته وقفت السيارة السيارة؟ لا رافض البوليس ايه اهلا فضيحة ايه ايوة؟ ايه ايه واحدة اخرى هي زوج ايه وقدر عديده زقده من المحكامة شكون شكون شكون لك هدق في الباب اجي اجي لك شكون اجي طمع غير خليك انا فديان مشي نحي ايه سيرين تدخلي بحيو يجل بيت لاخو هذا ما يكون غير نور الدين قولي لها امي يتسنيها أنا خمسه ديري تجلسي الأرض و كان هو غادي نقول له خرجت وعلاش امي علمشماش اللي طابو ماحلاش على خفت الرجل اللي غادي تولي فيك تبتي وترزني يا البنت واش بغيتي الناس يبدوا يقولوا فينا واش هو بقي ما بك حتى الصدق؟ الله يهديك امي زعما راه خطيبي اش هذه عندك الناس اللي حد الساعه ما كيعرفوه لا خطيبك ولا غيره ويلي امي اش هذا الكلام تتقولي الكلام اللي كتسمعيه هو هذا وملي يضرب بكسطاق وتصبحي في انقب ديك الساعة عملوا برسكم مبغيتم يلا دخل لي لديك البيت شوفي رأي هو خيشي وفك غادير قل له أنت ما كينا شيء قعلت بقيت الله يلا طيف يلا طيف يلا طيف ومين كان هناك هدفتنا خبس سنة عندك أنا الخاطري لا تشوفي شيئا شهوري نمتقن كل جهة بحي حمار الموقف ايوه كاي شبخة بعدها في السوق؟ أرخى؟ أرخى بقى تسوني عليه الناس في صيبق مع بعضهم واللي يجيبوا صخور يزيد واللي ما عنده شي ترجع الوقت ما بقى كاي تسنح تباشي حسبها ومالك على هات التمرة و هات المحنة كنت بدأت تشوف شي حمال يساعدك حمال؟ صافي عافذك شي لخصني وانا اشكن دير خلي الباب محلول واخد ياتش يدخلي على بقي غادي ترجع غير الدرج على وتزاقات اللي تلحى وين كنتي عاملاها عازات تحت لسامي <تصفيق> ها ويلي يا حمزه اش هذا الكلام انت اش السؤال عندك وفين طاحت التلاحه في الدروج وأنا طالع ما تكون غير تفرشات كاين شي فوطه نفسك بعدها ما دخل دخل راه هي في البيت فوق السداري عيشه يلا يلا خرجي قبل ما يشوفك شكون سديره هذا كغرح. أمم. وتجس بخايك تعملي؟ وش بغيتي نورد دينو خالتو لعملها مزت لعندنا يجي ويتقهو العساب قما مزوج. غيرت هلا كل شيء غادي كل وجه فقته. ها أجي بده. أمم فين عيشة؟ مشت لعمل الخياطة ولا مزل. غير انت خرجتي ويا مشت. ما بقى غير شيء. صام القفطان يجي على قط هوي وتجاع. ما الخبيش هذيك حليمة. أنا خايف من هاد الخالد النور الدين. وإلش غادي تخاف منها؟ كنا أول تسعة شهور. ما كنا شيء غير بكال المرة لباس عليها وعندها من متى الدنيا وزيدونها؟ موضوع دين خطب معنا البنت بلا ما يتصور معه. ومن اللي دابه؟ شنوقة؟ ما زال ما عملنا في القانون ما يتحرق. والهلاقي صافي عاد. الشيء اللي كل اللي كاتعرفيني؟ كلها كيد دي اللي فرزقوا. البنت كبرات والحقات على الزواج اللي ما الله يهدك وزيدون. شاب عنده مستقبل محمد النور الدين. مخصوش في تبليد دينا عمصر بغيرها دخالتو تعجبها البنت وترضى بنشريتنا كل زرع كيجيب كي لي الله كيانو كي ما تجوجت اليوم تجوج غدا أحليمة ما أحليمة الله يجيبك على خير وش بلك باللي الرجال ولو اليوم هم اللي كيتخطبوه كي لا لا يحيز من ولا يتمنى وش كون خلق بالسلامة هاد الموضة انتوما وش كون من غيركم شوف انت الى بقيت مقابلاك هنا غادي نصدق بلا شغل اه فكرتيني نسيت كاع الدلاحه اه اجمع شقوقها من الدروج غير ماشي زلق فيها واحد حنا لا فكر ادر جاب لك النقضيه جابها مقلوبه اساسها على راسها ايوا اش غادا سعدكم ساعدك ومعطاك الله ايوا اللي نبداو بعدا في هذا الشيء ندوه للمطبخ ونشرعو في الطياب الوقت كيدوز واه هشي بيتا قولي لي يا هاد خالك نور الدين ما عندها بنات ما عندها لا ولاد ولا بنات يا ولكن مدبوزه مدبوزه بالملح حتى لهنا هي دابا لا قد الله وماتت سيدي نور الدين هو اللي غادي يزيد الله في عمره إن شاء الله هو اللي غادي ورث فيها وشكون من غيره على هذا الحساب نور الدين ماشي غير شاب وخدام على رأسه وعنده مستقبل هذا يا لله فروجه محمر بالزافران <تصفيق> محمر ومرقته يا اختي طابعه <تصفيق> أهلي ها سيدي حمزه مسكين محروق وبطاع لي وقتاشي ققب علي ولا أهلا <أهلي> ما شيرها أجي أجي أجي أجي أجي بعد أنت اه ما أدخلك في هذا الوقت كنت كتصمت علينا ايوه <أهلي> كتعرف القاعدة اللي بلية ايوه <أهلي هاش> شغادي ندير <تصفيق> يو هانهاله و هانهاله مشيت يا <تصفيق> عياد لله عينك ما كيمشيو حتى كيخرجو في الحاجة صافي دعب على خطرك تنيتي ويلي يا حمزة طحت السبعة على القلح الشام شنو عملت انا لا ما عملت والو غير من اللي كتقرقي على شي حاجة السلامة يا الله ما كتتوضرش معها خمستاشل درجة مناشت كركبات ومدت منها والو جاب الله حمسها الباب ديال الجيران في طرقات تانية كان مفتوح وكان ولدهم الصغير عليني طربيها بالعفريت العفريت الاخر ويلي يا حمزة وجمعتيها من قدام باب جيران وهي هكذا كلها شقوق. مليت كركبات ونزلت لعندهم مصطوار كانت بقية صحيحة يلا تشقت ومنها وليت هكذا عاوز قتلي مني دي وانا طالع ذاك شباش قولت كعينك ما كيتوضرش ما. يا العيد وملا ما كيتوضروا مع هذا حاجة يا عنا الل حليمة شكوناد عبدالك اللي عيد هادي غير طامو طاموسكينة جات باشتعا وني. طامول بروح. ويلي بدي بدي بدي سكت القوة. طامول بروح. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. مقدوم فيل زادو فيلا داب الحوم كلها صاد ساق الخبر شمعة. إيه كده شيء اللي بغيتيك. شاف توي بشوية مالك مبلوز. وإيش فيها هي عونتني في الشقية الكوزينة. وزايدون زيدون كاع الشيرار عندهم و وهذه هي المصيبة وشي كاع كعمل... ما لقيتي كاع غير هاد الوقت ديال اللي ما كتخلي حتى دار وخبر هادو كتوصلهم لهادو ايوا بقى لك خلاص يا لالحليمه انا جاية انا جاية واخا انا جاية ايوا الا زيدي معها هاي ولات كتعطيك الأوامر من دابا وما يجي فيني يجي نور الدين وخالته حتى تولي الخبر على الجيران كلهم ويلي مالك انت مشغول بالناس مالنا كنختفو على محل مصيبه مصيبه وخلص سيري بديشوف إيش قصدي وما <تصفيق> <تصفيق> حني ما شوفنا الله يسلمك وليدي نوردي أهلا بولد نوردي لقيت أنا عدت كرة كافيك قام ضرا خالتك بقية في الكلمة زين ما غادي تجي عندنا وتشرفنا معلوم معلوم وهذه رجلي من عندها مشيت بس نتأكد وش غادي تجي ولا لا كانت عارف العيالات كيف بتلو رأيهم في آخر ساعة؟ إيوة. وشنو كانت النتيجة؟ ما بقيتهاش خرجت لي غير خدمة وخبرتني بلي الدعاء الشيفور لعند الكوفورة. مم كوفورة؟ عندك تكون معروض رشيجي آخره؟ لا لا لا ما كان ما كان دنس. البارح ما جيت لعندكم وخبرتكم. احتخذت منها هالموافقة ووعدتني باش بشذركم. أمر بعده؟ كل شيء على ما يرام؟ إحنا ما كين مشكلة. لقيتني عاد خلت المقضية و أمورنا كلها نضيع. إيواس النوردين. حتى لما جت شيء وما بغيت شيء تجي لنا، عش غادي تعمل أولد نرضي. هه، وعلى خطرها. ما إحنا شيء واقفين عليها؟ لا لا لا لا. ولكن ماذا بيه نوليدي تحضر وتشوفنا وتعرف علينا؟ ما شر خالتك؟ إيه، ولكن إذا ما بغيش نبسو عليها؟ آه، نضر نادر نضر كأولدي. واللي عملتيها إحنا متفقين عليها أو لا؟ متفق معك عمي حمزة وزيدون، واخا هي ما تقبلش. أنا ما نقدرش نتخلى على كلمتي أو نتراجع فيها. حقيقة ان خالتي لم تحمسها لها تزواج وكان عندها رأيي فيه ولكن انا متقن ان قنعتها وما تفارقت معها احتخذت الموافقة ديالا هاتش كله غير مجمله والسلام اما انا اللي في بالي رأى في بالي الله يرضي عليك اوليدي هكذا يكون ولد الصواب. ايه طيب خليتكم على خير الساعة ايه واعا بش مكان ضعينا الخبار ايا ايا غير هاني، غادي نعود نرجع لعندها وبش مكان غادي نخبركم فين هي يا عيشة؟ عيت ما تسنك وخرجت ما بقى لها غير جي <تص> بلاش تعطلت عليها <ت Becca>, وتقلقات ايواش غادي تعمل اوليدي ماشي انت الخطر على محل خليتكم على آخر هاتساعة ايوالي قلنا عاملاش كنا خايفين ما احنا على فلك ايوالي قلتيني دابا لماذا؟ دخلت سهولات علينا وعرفت حالنا وقتب باللي نحن طمعين فيها وفلوسها. اسيدي اسيدي باز ومنين كاجيك هاد الأفكار نحن نبعد ضنيتهم ولكن علاش حرمات اسيدي عندما رأى عندها عذرها وراها ورأى عندك وافورة النوضة نحن خلقوها دلقين ونقل هكذا انت كتشوفي الأمور وانت عندك شيء أخر من غير هذا؟ شوفي شوفيش كل كيدك في الباب حليما هيو السيدي سيدي ابنيتي قولي لم يكرهها غرطة بسكيلة وإذا كانت تحب تمشي تجيبو حمها على رجلها ماشي علينا حليما ما, <تصفيق> حلي ما. ما عمرك كتدري هيو السيدي هذي غير بنت بعزة ما لها شبغات ذاك الغار ديال الحل باش بلانا الضعف هذي خوما ما لها شبغات قالت لك خطفتي اللي تدري خوها الدلحة من يدي شنو شنو شنو خطفتي دلحة مزيان طبق الله صافي حنا ولا نكخطفو قال لها تمشي تقضي على جراسه ولا غادي نمشي نشكى للماما امها سيدي الا ما جايب خبر هي اللي مصفتها ماما واش تاكا ما الله يهدك تقصحي مع الهضره ونتي كتعرفيها قبيحه واعره ايوا الا كانت واعره انا غادي نفضيهم لها قالت لك راجلها صيفط المقدم مع ولدها وتعرضتي ليه انت في الدروج وختفتي منو التلاحه ايوا هو هذا اعطيني ديالك ولا نقطع دراعك ايوا دابا هذا اللي بغات مرحبا بكم في قناة المحيط المسلسلات اليداعيين المغربية الله انت اللي كتعرفي تتفاهمي مع هذا الخلايق سيري عفاك انت وحليمة وفهموها من اللي اراها غلطة قبل ما اطلع اللي عندنا عودتاني ونعملو شي فضيحة هنا وفاهموني بعدها انا شكاين وقالوا اختي طمو غير مع هاد الجرة النقصة باش بلنا نضح في هذه حومة ياك ما اخدوش من مرات ابو عزة وش كون من غيرها صيفتها بنتها قالت لك يا لاله هذا ما هذا حمزة راجلي تعرض لولدها في الدروج وختفليه من يديه تلاحه ويلي ويلي ويلي استغفر الله العظيم وزعنا سيدي حمزة لقدام قام سي يعمل هذه الفعله ويلي ويلي على الحوج مسكين طامر على الشيطان وما ديرش من حبه قبا راه كنعرف انت كيفاش دايره ويلي يا سيدي حمزه وعلاه انا قلت شي حاجة لهلا يزيد اكثر ها انت علي تيقي بهذه الخرايف الباليه وتسمح حقيقه عادي والبادي نسيت الله ايدك راه ما كاينش شي من هادشي اسيدي الله يهن علو يخزي وعلاه انا قلت شي حاجه ما قلتيش حتى انا ما قل شيء دابا الخير اللي تعملي فينا هو سيري مع حليمة وفهمو هاد الخدوش باللي الدلاحه ديالي ملكي بفلوسي شريتها والغلط اللي وقع هو زقات لي من يدي وتكركبات ونزلات لعندهم جيت يا أنا وخديت ديالي واش فيها عيب يلا هاطمو أجي نزلوا لعندها ونفضيو هاد المشكله قبل ما تكبر ايوا لا ما كبرات قد تعرفها هي كيف عاملها الحاجة اللي ما شافتها عندها فيها النص واللي شافتها قد قطع عليها الطرق يا لله يا بسم الله إلا أبغتها نعطيها لها غسلوا بعدها عندها قبل ما اللي عندنا ما قادين على فضيحها ويلي وبالخصوص اليوم جايين عندنا الناس يالله يالله اختي لي معه يا لله يا ذو بالله مننا سعى طمع عمال الناس حتى ولوا بغوا يقلوا بعضهم بعض يواد بهد بوحد زمسكين راجل هاد النمرأ ماذا في حاله حتى يظهر به هذا العرام للأولاد الذي لا غير فرزية ولا لا قرية لا صنع وكل نهار عيطا ومدبزة وكل نهار دعوة وكل بعدها غير عنده مناش رجل مسكين على قد الحال ابا هنا؟ على سلامة الله يسلمك اه مذرا شبتي القفطان هادي جلم عند الخياطة خياطتي بعدها وانت عندها؟ الا هو هذاك. مزيان هذا بعدها بصمار طرق ماشت شيء كنت تطلعه لا ألا في عين مشات نزلت مع هذك طامول بالرحلة عند الجيلان ليش يا كله بس لا وانو غير شي تفاهم فاهم وقاها مع هذك خدوج الدج شكون خددج مرة سبوع وشكون من غيرها اللي منغول صداف هذ العمارة يا طيف على مرة وش بغت تحشم خلاص كون حشمات كون قعمت دور بيدك العرم بالولاد كون حدة غير في واحد واللف جوج أو ثلاثة الصغيرة رجلا ولا تلف ما بقاش عارف لا يعطي راسو ومالها مع هي اللي بقات لامدوا الجيران ويلا لا لا لا شاد الغوات وعاد بقى تسولي خرجوا شوفوا واش كاين يلاه ضيق <تصفيق> من الناس حنا الله يعفو علينا النهار هادي <تصفيق> بلا شكل العدوه تخدوش حامات فيها يا ولادها يا رب حطف قدك اللطف ما حنا ما عليها ولا قادين على صداعها الله الله وشي والله يا شنبك يا شي الله ماشي نهار ها ش قربك كلشي لي نفسك بعدا الروح الله اللهم انت كي انت كي بشويه بشويه طمعى تخافش ما تخافيش ما تخافيش امي قربي قربي داك الكرسي ها ماما تعطيها انا ككرسي رجلي مهرزه صافي صافي دعني أيني لك الصغير هنا أما ماذا عايشة يا ربيعة؟ تلخط في الدروج كل مكان ذاك الزخبيدي كل ما نزلقش ورجع لها كل التراسي لا لا الحمد لله اللي خرجها كده أنا حسبني وجه الدمسي ما عندك خدوج ولادها لا هادوك غير ولادها نبشونا نبشونا كدبوا علينا هلا باشي خدوج اللي صفتت بنتها. لا خدوج لقيتها خرجات مشت للحفز للحفز؟ هي اليوم الجمعة كانت مشي تزور ولادها مستطول جلالي مستفى كان قبطه في الطبي صارق صرت له كان يحساب له دهد ساعة هي كانت فالسو عليه هو كان قبطه سارق جوج ديال باريزات في المشينة اللي والله يستر حكموا عليه بثلاث شهر والثاني الله رجل الله رجل الله والثاني صافي صافي صافي يا طم سبحنا في الباقي شفا سيدي حلزة هذا شيء عندي هو اللي قاطعني في الهدرع الله يهدك يا طامو رجل نامي ما هذه ماشي الهدرع اي و اللي دق الباب ما يعند جواب انت سالتيني وانا جاوبتك وانت كنت على السبه كتصني غير اللي نمشك ديرها في راسك شوية وخلي الناس عليك واش عندك شغل من غير هذا هدف فعلو هذا تلك انا اي هادشي الله الله الله الله رجلي رجلي رجلي رجلي زوبيه <تصفيق> وحده بحال كتدخل ديور الناس خصها تكون شاده في ما تحكي اي صرار هادو لهادو واش الشيطان حمزة حمزه صافي طرد السي وليت غير حمزه حرفيا لو كنت ببعت كفاوك، في ومشيت معاك في الخط، كن رهانا سيدي ومولا حمزة شكي <تصفيق> فاشب انت على حققتك، علش؟ حيت تصار حتك فيك، وظهرت قيبك لا عليش شيطان وفرق عليك الناس، راه هاد الشي ما غدينش يخرج بيك للخيرة طامو يا وقت سمي يا حلي ما رزقاش كي يقول لساكسا، يا ودوي يا ودوي ناولي الدبا، الشوق <تصفيق> في الحلق حق الناس، ياك هاد الشي اللي بغيت هيك الله يهدك الله يهدك أختي طمو واش انتي غادي تدع لحمزة هل تعرفه او كان يدخل و يخرج في الهدرة؟ اه تلت و كبرت ما بقالي عقل حقيقة لأن الصراحة اليوم صبحات عيب و يا ويل بابا اللي ينطق بياه يوا صافي صافي يا أختي طامو ما تديريش في خاطرك <تصفيق> ولكن أختي أحلي مانا غير برانية لا لا لا ما يجي بشي رياح ماكو والله أقول ما كانت المحبة لا جيت ولا شبتيني هنا طامو اه طامو البراح طامو البراح؟ ايه طامو البراح وهذه اللي اعطاوك هذه السمية والله ما غلطوا. و باش عرفيني بعقلي راني فايق لك بدوك النوار ديك كلهم النوار انا اييه انتي من راسشتينا كنصبغوا في الدار وانت كتبربصي وماشي على خاطرك وما بطاع لك وماش تعرفي اش احتجزنا لعن الشيطان خرج خرج سقديله عندك شي شغال ما برد لك القلب حتى خلطتي على هذا الكامبوي ديال حليمه للحمام وعرفتي منها كل شيء واش ما في فيها ها كاينه شي ولا لا حمزه القوا القوا بغى يرجع لها هادشي الطامول الله يجعلها تجينك نتا ان شاء الله ويطيح لك اليد مع رجل اش كتقولي يدك طامو انا ما كنت كنتكلمش مع سبب على الشيطان واش غادي ديري راسك فطامو مال طامو مالها حكرتيها طامو مالها امراه ولا للعيالات والدار المار كانسعده هي اللي كتدخل ليها ولا غير جيتكم خدامه حكرتوني خلاص طامو الله يهديك حتى انت واش انت برانيه علينا بالعكس انت وحدة منا وزيدون كتعرفي بها هذه السنين ماشي هذا اليوم واخا كيتقلق كي قلبه بيض. ألا ما قلنا سيتسمح لي ذا؟ اختي حليمة خليتكم على خير. ويلي طامو غادي تمشي وتخليني وأنا مرضا برجلي ما قد تحتنا نوقف. إيوه صراحة يا رخص الواحد هو اللي بدرس عبقرة. إيوه والناس اللي جايل عندنا يتعشاو صافي طامون عن الشيطان ما تخليناش في هاد اللوحة وتمشي. بتسكّل مع طامو تجلس؟ إذا تكلمت غادي تزيد غير على الله ما خليني سكت. إيوه الله عايز يكسر. سمعتني من المقيخ يا رو. وا يكون ميت لي على قلب مرقة هنا ايواشي باس ما كيلة طامو ما تديس عليها وكتعرفني ماشي عادل يوم وزيدوني انا كنحسبك بحال بنتعيشها وإلا نصح تكون ضدك الطريق ما فيها بس ايواشي باس ما كيلة طامو بما بغالك غير الخير انا سعدي هو هادك الدار اللي مشيت ليها يعطيوني من المنقي خياره <تصفيق> الله يعفو علي منها حالة ايواشي بس ما كيلة طامو اعري راس نبوسوك. والله ما تبوس لا لا لا لا لا تلمزوا أيها هاجلنا أيها الخطك ها <تحني> على قبر <أكبر> النبي ها ها ها أنا ولك وستمعيني إن شاء الله أيها وخليتكم على خير هاد الساعة ها ما تمشيش يا طموح تمرزع أنا أود عندي بك الغرض الله يسمعنا خير ها ها كاين غير الخير والخير إن شاء الله ربي ربي ربي لما لي. أقولها لي يا قولها لي وخليني غتخليني مش دورة ضبرت لك على واحد المومن بغي يحسن دينه إيه لي يا سيدي حمزه حشنتيني إيه واش كتقولوا ثاني لا لا لا خلشي بزاف عن الصلح لا لا لا شيخ ما ضبرتها ضبرت عليها لطعمه <تص facial> رب اللي ما قلت يا سيدي حمزه واش منيتك؟ نيتك واش ندراري الله يلحشنتيني وينوينوين يا حياة في الدين إيه هي رزغرة ماشي دابا حتى نشوفيها بعدها ويعجبك عاما خارجة حريبة سيبى ده عند لازم عارتيش حاله ده ما شوفت كلا ولا أختي حليمة إيوه سيد البرك مساعد بعدا الله يبارك فيك الدابوسا أحسو مالك حمزة في حاله المناسبات فاش كي خصل واحد بارك الله فيك اجمع الأسرة ووشوفهم ولحن زعماء ناس البادية ماردوتش بينا الله يودينتم و... الخير والبركة هلق نحن زعماء حتت من الخطبة وديك ساعة يكون خير لا لا لا لا لا ما هذه ماشي يضربها أتبدلتي يا حمزة بدلا تكلم لا لا لا غير جاب لك الله باقي حمزة كيف كتعرفه هو هو يقول لي عاد وصلت ذابه هذا رجلي من الكر واحد ما لقى لك في الدار قلت بلا شكراك في القهوة <helpless> هو كان زي واللي هو اللي يمشي ويوم سلام إيه واتالي بغيت أعيش في مدينة أخوي حمزة كن بارك الله فيك بقيت في ارضك مقبلها العمال سيد بسقيها وحرطها كراك دابي خير وعلى خير واش بغاك لوفيك على مدينه غير نعطيك حتى شي حاجه اكثر ما درت بالها هادي عندك هادي عندك قدام موسى والله ما كاين غير جري عليا جري عليك وجبت وراء من الصباح وحتى المساء معلوم معلوم اخويا حمزه الكراي جبد الجيه والمعيشه اخويا الله يكون في الله يكون فعونك اخويا إيوه كيف عامل مع حالك لاباس بخير الحمد لله جيت بغيت الله شي الله على قبيل هذاك اللي كان عند الجماعه حازو المكي اش يا سيدي وبدأ يكريو بالساعه وش غادي يعمل به هو ارضه صغيرة معلوم يكريها الله يجيبك على خير يا حمزه اشحال هذه بعد ما خرجتي للبلاد ايوا هذه 4 سنين تقريبا كيف شتي انا البلاد كريتها ايوا خصك تخرج دروك ادروك تبارك الله فيك تخرج وتشوف عمها سيدي ولد المكاش شنو عنده اي تبارك الله اي لا يجهد راس المال ماشي راه كنخدم في الخارج اه وشحال كاع خدام في هذا الخارج الا نقولوا شي 6 سنين ايوا سيدي من النقطه الغرض جا عمها سيدي وشرا الارض اللي مجاوراه وشرا جنان العقيبات وحفر جوج بيار وبنى فجنان دار جديده ودابا بخير على خير اي الناس قطات الغرض الله يبارك ايوا الناس اللي رجعوا لبلادهم والاصلهم حمزه عمرو ما يخيب عندك الحق ماشي بحال تيهن بحالك والله يا موسى الى يقول لي يا واحد العقل نرجع حتى انا ونقبل ارضي بنفسي اه درتي هذيك كون راك ما خصك خير ربي اللي ما غا يقول لي غا يقول لي ودي حمزة اصورتي من هذه المدينة هذه ها ياك دابا هذه 12 عام وانت هنايا ايوا الله نقوله قرتي الدريه بنتك أما انت شنو تزاد عليك والو والو ايوا على قبال الداري علاش انا كنتكركبها موسى دابا سلام مليت جوجات بنت عيشه ما غادي يبقى عندي ما نعمل هنا وا لا بغيت عيق خلاص اخويا حمزة وتنوض خلاص من القلب راه هذا هو الوقت وهذا اللي كتقول دابا راه هو كلام الصواب ها انت دابا شوف شوف حالك كيف عامله شوف كيفش كنتي تما وكيفش وليتي هنايا فين الدم برك لو فيك اللي كان فوجك غادي ينقز وانت ديما ضاحك وناشط واه حتى صحتك تبدلات ملي جيتي وسكنتي هنايا وانت غلور لور اختك اختك امه هي السبب هي اللي جبدت عليا هذا وهاد سكركي بفضل هو اللي ما عندها لا نهاية ولا بداية. أما كون بقيتش في بلادي، كنا دائما نعيش هاد المحين. أسيدي احتد باشي باس ما كين. ولداس على الراس تنفع أراو كان غير درت طيلة. باقي الحمد لله بأرضك. وفين هي الأرض يا موسى الله يهديك. وش بقي من ناس يحزر؟ انت كتشوف كل عام أو عامين كان خروج بيع من هذا الطرف بس نكمله اللي ما يعيش هنا. أيوة أنتم اللي بغيتوا عيش المدينة خويا. شكون بزرع لكم شكون؟ عندك الحق. كنت رسول اللي ترجلين وانا اللي نسهل اللي كنت كان تصمت الكلام العيالات اسيدي قالوا شاورهم لدي البريهم ثم بارك الله فيك الرجل هو اللي يقرر ماشي المرأة امو صليه ديك واش بقي عقل على الفضحة اللي عملت لنا اختك قاتلك اشهده مهده نون من المدينة تخلق ولقاتك <تصفيق> على قده ولقاتك على قده صاحبي احلي ما اختك اتعرف هدي ما معناه دا. ما كنت اشي تصمت الكلامها قالت لي المدينه نقول لها لا لا لا الا بغيتي المدينة نعطيك زوج خطوط ديالك وسيري لها انت زي كلمه قاصحين زوج كلمه قاصحين وهي دخلت في السوق راسها ومفضيه الامور كلها واه ماشي ساغر صاغر قالت لي نعم سيري زيد نقول لها بسم الله عندك الحق اموش وز... كانت ناقصاني هذه الزعامه وهذا الشيء اللي قلت لك اه هو اللي ينفعني مع الكبير مراتي الله يرحمها ماشي حتى انا كتبغى تخرج عليا ايوا كنت علي. إيه سمعت ريها وتبعت كلامها فين غادي نصدقوا فين <تصفيق> كراك معلم ديال الضبابيس كل كر في هذه القهوه والديون كتراكم عليك من كل جهه <تصفيق> لا لا خويا الله يحفظني الله يحفظني يا اخويا حمزة ما انا شي حماق اختار خلي براك الله فيك بلادي ونتي البلاد الناس المدينة صعيبه وصبحها صعيبه بزاف اخويا حمزة كان وعدك يا موسى حتى دير عقلي خلاص وغير نكمل المده ان شاء الله ديال الارض اللي كاريها وانا عندك في البلاد نرجع الارضي هو المعقول وانا كان وعدك يا ودي حمزة. لما ترجع ان شاء الله غادي نتعاون معاك في اللي بغيتيها حتى ترجع بلادك كيف كانت او حسن. والله يزاسيك بخير هذا هو المضل فيك وديه موسى وما تجي ان شاء الله فين تكمل تلسين او ربعة حتى يرجع عليك الخير من كل جهة وترجع بلادك كيف كانت او حسن. يا ربك من الرزع ويرزع الغريب الوطن يواسي داع رضي الله انا مشهول دار اه داشعد يا بسم الله يوفينا <تصفيق> بدان خلصوا هادمون لا لا لا لا لا كل شي خالص يلا يلا كل شي خالص يلا يلا <تصفيق> أم مسعودا بسعودة ودعسي الدين. الله يبارك فيك أودعسي موسى أقبارك تانتا إن شاء الله لا ولدي لا أنا دوست الفريضة ولدي دوست الفريضة ما بقى لي ما لعود نزوي لا واموسى ما خسك سيد قطع عرضك من الدنيا لونة تبارك الله هديع الكبرو وكل واحد فينا اكتباني الله حرام عليك تبقى أكوهجي جلون حداني صلع لي وانا أمي والله ما أجل عني بارك الله عليك طامو ما عندي بيت سلك وهذه هي صغريتة ولا فلع <تصفيق> طامو ورل لنا مشروبات وعيته على عيشة جيد جلس خلاص ورل مشروبات واجدين غير كايت سنناكم جمعوا ايوا <تصفيق> كيف جاتك طامو حمزة يا قدف شغالها ما عندي ما نقول تبارك الله علي شغلها كل ما تقول مسكينة ما خلتني شي نعملي الدفل ما بالحلوف قالت لي أنت مريضة برجلك والله لا قربت لشي حاجة الله يعمرها عمر هنقولها عمرها طيبة مسكينة طيبة يا كبعدها حمرت لي نلوجه اه من هذه الناحية ما عندي ما نقول خاتي قال لي عامل الرجيم مرحبا بكم في قناة المحيط بمسلسلات الثلاثة إذا هيا المغرب ما شفتي من هولو أش من كعبكات حط من يديها واش من بسطيلة واش من حلاوي إي <تصفيق> والله صاب لها مسكينة ويجيب لها شيود الحلال اللي يعرف بقدرها وعلى زعمها مسكينة بقيمة زوجات زعمها مايوشة صغيرة لا كانت مزوجة ولكن متلها رجلها مسكينة قول لي بعدها نور الدين خاتك ها. على خطرها فرحانة بن سبيتنا معا. الله يود دعم يا وفين أين سألقى حسن هذه الأسرة؟ و أنا لقد وصلت كلها و هي ما تشكر غير فيكم و أنا لا أخبرك كنت خايف لها لا يعجبها شيئا حنا نسيما و وحنا عائلة بسيطة لا لا لا لا و خشفتها و هي مرطيبة و ما عندها شيئا مع التكبر لأنها جدي من الله اللي لما ما تخلىها هي و الوالدة ما زالين صغر كان الله يرحمه رجل صناعي على قد الحال وما كان شخصوه اللي تكفلت بالحضنة لهم من بعد ما مات وربتهم حتى كبروا وتزوجوا وقروا بضعهم ساكن ولكن ذا معلمك ايضار المرأة بس عليها وها رجل الله يرحمه كان مقاول كبير و... وكانت عنده مشاريع كثيرة لكن خسارها مسكين كان عقر يوم اللي مات تبقاتها الحصيصة كلها يا سيد الله يطعم الأحلال هيا مسكينها قاسات صغرها ولكن ربي عند راس كل غريب ها المشروبات هاش بقي لكم اخر بقي حاجة احد اخر اطمو هاشنو هي سيدي موسى انا تقلسي شوية معانا اوه وو... انتي مصباح انتي واقفة موسى يكمع شوف اخويا موسى ايه لا بغيت على الله احنا ما نزيدكم غير هني. ها بعد انا برأي ما فاهم وانو اطمو اشتي فيمتيش والله سيدي موسى فيمشا شادي واذا مسكينة حشي متوها ما لكم عطامو اش عملت لكم عاود صعب لي الله غادي تجوج بخالك موسع واه بحفي خالي وش بس حالة شي واش نقول لك ابنت أختي قال لي درتها الجميع أنا متفق عليها واقع <تصفيق> قبولي <تصفيق> <تصفيق> ما عادي ما يتسلكوا انت موسع كيقولوها زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين ولكن تشورته هي بعدم وش قادرة تعيش في البادية مع خالي وتخلي المدينة لا حتى هذه لا بتخطي إيوه كنت تخضر رأيها مسكينة أفينك يا طامو أجي اعطي مرئك بصراحة وش قابلة تسكني في البادية وتجوجي بموسى على السنة والكتاب طامو حريمة نضي شوفيها دي فينا هي راهك تسمع عشنو كنت يا طامو صافي صافي هي جاوبتكم إيوه دابا يمكننا نقول لك السي موسى أمباركم سعود أبرافاء البني إن شاء الله. استمعتم سيداتي سادتي إلى تمثيلية بعنوان العائلة البسيطة. كتبها وأخرجها عبد الله العمراني.